اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق